و هو هو ما ضل احد ما جيت يتوسطت رجيتي وياها روح عمي بل كان يعطيني بنيته بل وذ قلبي حبها تغلغل كل لحظة عنها وأسأل شن الجواب ستا شن الجواب ستا ماضاً أحد ما جيتا يتوسى تترجيتا وياها روح العمي بل جن يعطيني بنيتا بل جن يعطيني بنيتا نعرف عمي بحبي زارع الشوك بذربي يعطف علي يا ربي يسمح لي أدخل بيتها يسمح لي أدخل بيتها أهل أحد ما جيته يتوسى تترجيته وياها روح العمي بل جن يعطيني بنيته بل جن لي وسلم لو مره لي تبس وياه لو اتكلم يعرفني وعرف نيته يعرفني وعرف نيته <تصفيق> احد ما جيته يتوسى تجرجيته وياها روح العمي بل جن يعطيني بنيته بل جن يعطيني بنيته, جن يعطيني بنيتة <تصفيق> هدي الهيام وصالي واسمع العم بحالي جانب شفاعة خالي حاجاني وحاجتها حاجاني وحاجتها ماضى الأحد ما جيته يد وسط وياها روح العم بل جن يعطيني بنيتها بل يعطيني بنيتها يا الله عمي تفهم وبوجهي ما يتجهم عن خاطر يزيح الهم يقبلني لو لاقيته يقبلني لو لاقيته قاضل أحد ما جيته يتوسى تترجيته وياها روح العمي بل جن يعطيني بنيته بل جن يعطيني بنيته للشاعر أبو محمد الناجي